لآن آل آل القرآن ل ا ح موسوعه د لله النابلسي م م م للعلوم الاسلاميه وإياك ت ي إدنا ت ああ。<音楽> No.、Nah. 「やあなた」